lil habib awaddi wajih habib حكيتي في الهوا وحدايا لغير البحر ما احكيها ولما يعدوا ويايا عن الاحباب اخبيها واشوفهم نالوا يوم وروح شغالي علي اه واحرني من قمري لما يحني قلبي اليه وفرحه العمر لما تشوف يديه والماي في غيابه وغرق في بحر الهواء ما تحشني إلا ودي أود واجيب حبيب لحبيب أود They would fit in <Spanish>